آمين, آمين ولقد آتينا إبراهيم أشده من قبل كنا به عالمين إذ طال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي قالوا وجدنا آباء لها آبدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا السماوات ونرض التي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولهم مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلمين Yeah. yeah. Come on. وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل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 وعلمان. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنهم من الصالحين ونوح ابن فاستجبنا له فاستجبنا لَهُ فنجيناه وأكله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا مشاهدين، ففهمناها سليمان وكلنا تينا حكمه وإلمنا، وسخرنا معهودا الجبال يسبحنا والطير، وكنا فاعلين، وألمناه صنعت نبوس لكم ليحصنكم يا باسكم فهل انتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره الى الامر التي الى الامر التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن من عيالنا ولذكار للعابدين وإسماعيل وإدريس وذالكفل كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. الله الحمد لله رب العالمين.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 نضالنا عليه فظننا في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك سبحانك انكم من الظالمين فاستدبنا لا تذرني فضوا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي الخير فيها فَنَفَخْنَا فيها مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاها وَبَنَاهَا نهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج وهم من كل حد فَإِذَا فإذا أهي شاخصة بصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا ويلنا قد كنا في غفلة وُجُهَ نَ حَصَبَ جَهَنَّمَ, حصب جهنم أَن Субтитры No, no, no, الذكر أن الأرض يرثها أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لملاغا لقوم لفضيله الدكتور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 الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرهى فجعله الغثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء هو يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيتذكر من يخشى ويتدن نبه نشقى الذي يصلى على الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبغى إن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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفأ احد قل عوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاث في العقد ومن شر حاسد اذا حسد